وأخذ.. آه هو.. هو ده الكلام يا حسين هو ده الكلام الإغراق في المحلية هو أول الطريق للعالمية أيوة.. آلو.. آه يا نجاتي نعم يا حسين خير خير طبعا يا نجاتي الله أنت سعيد الحظ يا ابني لأنك هتكون أول واحد يسمع الجزء الجديد من رواية الجديدة رواية ايه يا حسين استهبل بقى آه يا نجاتي واعمل عميد استهبل رواية الجديدة اللي لسه مكلمك عنها مبارح السرداب المفزوع والله من ساعة ما حكيتلي عليها مبارح وانا مفزوع بصحيح يا حسين شوف العنوان بس عمل فيك كده وما لما تسمع قبل ما اسمع المهم ما كنتش نسيت اتفاقنا انت كمان اتفاق ايه اتدفع قبل الناشرة أستاذ الحقيقة ما يزعلش أبو نصر لا بقى لا لا لا لا, لا. يزعل ناجاتي وعلى عموم انت الخسران ولما تلاقيها نازله من عند دار نحنوح ها ما تبقاش تزعل بقى ازعل ازاي؟ ده كلام حبيبك اتمنى لك الخير خير؟ انت يجي من وراك خير انت وأمثالك اللي هدمته الثقافة في البلد المفروض ان الكاتب ده ثروه قوميه يعني الناشر يحسبه ويديله فلوس مش ياخد منه حق الطبع والنشر دار نحنوح هيدوني مقدم محترم وعربون محترم يا نجاتي آخر الكلام يا حسين عايزنا نشرلك حتدفع 4000 جنيه نص ثمن الطبح والنص التاني ممكن أخد بيه عليكي يا مش عايز يبا دارنا حنوح أولى بيه سلام بتتخلى عنا يا نجاتي؟ بتبيعني لبارنا حنوح؟ دي آخرة العشرة والعيش والملح؟ ه... هلو؟ هلو؟ تفل السكفوش يا جبان؟ ماشي يا نجاتي طيب يا نجاتي هي يا جملات يا نجاتي انا اوصى علي الجمالات يا نجاتي بابا زعيم عصابة برعاية اتصالات ايوه حاضر الاستاذ حسين دبوس ساكن هنا ايوه فيه جواب لازم يستلمه هو شخصيا طيب ثواني يا بابا يا بابا ايوه لعم لعم يا راني جواب عشانك يا بابا يا واب، يكونش الشيك اللي أنا مستنيه باقي نصيف البيت والديت الله أرحمها لينا فورجة وحضب على الرواية لا، الله إيه أنا حشتري مطبعة نجاتي الندل كلها كمان حضرتك أستاذ حسين دبوس؟ أيوة، أيوة يا وشي الخير فين الشيك؟ شيك إيه؟ أنا محضر وجاي سلمك انذار من مصلحة الضرائب انذار؟ انذار يا وش النحس ايوه سيادتك متهرب من سداد مبلغ اتنين مليون جنيه اتنين مليون ايه اكيد اكيد في غلطه في لخبطه مش حضرتك حسين دبوس ايوه انا حسين زفت دبوس صاحب مصنع دبابيس منه فيه اه شفت بقى اه الغلطه هنا انت عاوز حسين دبوس رجل الاعمال صاحب مصنع الدبابيس يا ما جات لي جوابات تخصه بالغلط أمالي انت مين؟ أنا بقى حسين أبو المجد دبوس مؤلف الروايات البوليسيه الشهير يعني إيه؟ يعني فيه تشابه في الدبابيس <تصفيق> مش أي دبوس يعني بقى دبوس يعني في الأسماء فيه تشابه يعني اسمع اسمع الكلام ده أنا مليش دعوه بيه أنا علي تسليم الجواب على العنوان اللي معايا يا سيدي بقولك الموضوع ده حصل أكتر من مرة ده تشابه أسماء انت سيادتك تمضي وتستلم الانذار وبعد كده تروح تثبت لهم في الضرايب انت انهي دبوس فيهم حاضر يا سيدي ماشي حمضي يعني يا رب ما فيش مره يجي لي شيك باسم محسن دبوس ده بالغلط ملك يا توفيق بيه من ساعة ما وصلت وانا شايف حضرتك يعني مش في الفورمة ما فيش يا مايا شويه عرق الله الله الله الله ايه العرق ده كله جنبه يا ترى فيه وانت مالك يا عشور تكونش بلغتي عشان لك مالي؟ ام دور يا عشور جنابو شكله في التيتا شوية وحيقوم يضربك انا قلت مليون مرة محدش يهمس وانا موجود يا شوية لماما يا غجب <تصفيق> لما اخذ يا جنابو اطلع بره يا خليل وانت يا عشور اطلع بره وانت كمان يا مايا يلا, يلا يلا يلا بره بره كلكم <تصفيق> حاضر يا فندم. يلا يلا اطلعوا. نحنوح بيه ايه يا كينج ايه مش نجلق بلغتك ولا ايه اكيد كمان بلغتك بردي ده اخر كلام انا اللي بيخرج عن طوعي بفعصه يا كينج طب حنشوف من فينا اللي حيفعص التانية يا نحنوح هي حصلت انه مهدتني الكبان ده إيه يا حسن، إيه يا حسن انت أقارت علي كده أنا في ورطة يا حسن خير يا حسين خير إيه؟ بقولك أنا في ورطة جاي لي جواب من ضرائب بـ 2 مليون جنيه بالغلط غلط يعني جايين لحسن دبوس بتاع مصنع الدبابيس ما تقلقش يا حبيبي إيه الحنية والنعومة اللي انت بتتكلم بيها إيه؟ نقلوك الأدابة ولا إيه؟ لا لسه بس النهار كان يوم جميل منعش يا حسين <تصفيق> يبقى الموضوع في مزة صح مزة بس دي ملكه جمال ومش حتصدق طلعت حفيده مين مين واحد بيمثلك شيء كبير جدا ايه شارلوك هولمز يعني هولمز مين يا حسين ده واحد انت هتموت وتتعرف عليه عشان يطبع لك كتاب مش ممكن استنى لا لا لا صدمه جديد عليا اوعى اوعى يكون توفيق نحنوح ايوه توفيق نحنوح شخصيا اه اخويا بجد يا حسن انت اخويا بجد يا علي كمل كمل ايه بظاب زي القمر طب فينا هنروح من جه القمر ولا حاجه عشان ايه جه القمر ده ده راجل كوله ده راجل رجله والاب نحنوح مين انا بكلمك عن شافكي انا مال اهلي بشافكي تطلع زي القمر ولا زي المريخ انا بكلمك عن نحنوح بيه ظبطلي ميعاد معاه روح انت بس لحد الدار وقوله له انك من طرفها وهيظبطك احلى تظبيط الحمد لله كده يبقى فيه مشوار مهم لازم اعمله الاول اهلا يا حسين اقعد امم ده كتبت 4000 جنيه بتوع كتاب يا اخي 4000 حفريت لما يركبوك ويدلدلوا رجليهم يا لله اه انا جاي اقول لك كلمتين بالعدد يا جاتي كلمتين يا حسين طز فيك انا توفيق نحن مستنيين دي شخصيا في مكتبه في اي وقت راح له تاني نحن حسين فوق من الواد انت مالكش غيري في الاخر كان زمان وجبر يا حبيبي كان زمان وجبر انت خسرتني وللابد يا نجاتي طيب ماشي الحمد لله انا من زمان بدعي لك ان ربنا يوفقك بعيد عني لانك شخص متعالي وواطي يا نجاتي بس مش فقران وبثري لحوالي يا حسين اخرس انا صرفت دم قلبي على أولادي لحد ما طلعت احمد محامي قد الدنيا وبنتي رانيا طبيبه شرعيه وباذن الله تقع تحت ايديها وتشرحك اهدى بس يا حسين اهدى مفيش حاجه تستاهل ولا حد يستاهل والله يا نجاتي صحيح بلا ادمين كلاب صباح الخير يا انس صباح النور انا جايه توفيق بينا حنوح يا ترى يا فندم في ميعاد تقريبا قولي له حسين دبوس وهو حسين مكتبه على طول ويجي يبوس الايادي <تصفيق> حاضر لحظه واحده دليل. نحن به نعم يا مايا واحد اسمه حسين دبوس عاوز يقابل حضرتك هو جه لحد هنا برجليه؟ ايوه يا فندم واقف برا هههه <تصفيق> يبقى جه لأضاء خلي الرجاله يرموه برا حالا امرك يا فندم يا عشور يا خليل أيو شيلوا البراعات مدور مو برا بسرعة لا <متضل> في <متضل> <متضل> <متضل> لا لا لا لا لا انا مبقتلش كده ابدا ده ده سنه بتاع ماشي ماشي انا ت... تعمل فيها كده أو... مش هسيبك بت... أو...